قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْقِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ عَاقَرُوا فَقَالَتْ مَتَعْتَوُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ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 راهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن نا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحك فبشرناها بإسحاق من ورائه إسحاق يعقوب